وما மயஸ்தில் அமல்பஸ்வீர் வலவூலுமெத்து அழவி அலல் وما ஒமஸ தவி அமு இல்லமு إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من مَا كَانَ إِلَّا خَلَافًا ذِكْرٌ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِ ذُبُرِي وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَاءٍ مَاءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختلف ألوانها وغرابه بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك மயில் லௌள இநீபு இன்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 إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ